Lila saeeda, lila saeeda, sharrafna zain al-ibad. Lila saeeda, lila saeeda, sharrafna zain al-ibad. Sharrafna, بزنيشية بزنيشية. الله قسم ميلاد يوينا صحوة ونجاة اسني شيقة اسني شيقة الليلة حفلنا الله هارة هارة. الله الله الليلة حفلنا ده يحتفل على العادة الله الله الله الله الله القوشة مع ميلاد ع القوش مايل ورد ع السعاد الشو طيف القمر وجناته وخده ذوب العسل بس ماته وشهده مفتونه انا بطل مفتون واللؤلؤ في مشكاه مكنون وتمنى يكحل عين بنظره من منها لا يسقيني قطره حب سباني في طفا خذاني مالك يعني مالك كياني, كياني, مالك كياني أرحوا مودة عاد وبقلبي حب يزداد وفرح بعيدة وفرح بعيدة شعلة وقبسها وقال ومنورة باسم السجار ذكرى مجيدة ذكرى مجيدة <تصفيق> رسوله نبينا دين وينه المنبي بكتابه مصطور عني جنابه وعالي قدره مجده أثيله وغالي فجره قرآن فجره وقبلته أسرار آيات صبح وللته أذكار والهان بتسبيحه وشكره وبسمته متفارك تغره صمو صلاته في الأشهر سماته الحلوى صفاته الحلوى صفاته وردة وعطرها فواح تمطرنا بهجة وفراح وحلى قصيدة وحلى قصيدة تهيم بعشقها الأرواح تسقينا من فض الراح مجد وعقيدة مجد وعقيدة لن ياد يروي نصح رثبة شاشة حيدر وحسين موج البحر في جوذة قطرة حتى الحشر ما ينفيد بحرة نور الإمامة بخدة نورين عيد الهنب ميلادة عيدين هذا الوفا بعهودة وندرة صن الرسالة بزهدة وصبرة اسمع دعاءه فوهيم بسماءه والله تشعر صفاءه تشعر صفاءه الله اصطفاه وصفاه عظم قام وعطاه حكمة سديدة حكمة سديدة ما نظير أشباه يا فرحة اللي والا بشرة سعيدة بشرة سعيدة زين لعبد ليله سعيده ليله سعيده يا احلى غصن مياد يروينا صحوه وانجد اذني شديده اذني شديده